بوك تو دفرسات سدن سبعة وتسعون سبعة وتسعون سبوكي چتر أدوات الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة أسنول لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا زوستل يشت، اچколي بيلا اوش لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا <تصفيق> Ačkoli jsme byli إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. التلفزيون byl zapnutý, لقد كان تلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Bylo už pozdě, přesto ještě zůstal. Lekad kánal vaktu mutáchiran, vámá válika zhalla báqian. Lekad kánal vaktu mutáchiran, vámá válik zhalla báqian. Domluvili jsme se, přesto nepřišel. Lekad tawáhadná, vámá válika, lamiěti.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 مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة عشكوليه اوبيلي يدنا كول ما أنه سكران إلا أنه يركب دراجة مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة Nemá řidičský průkaz, přesto jezdí am. Lese leddejí rohsaata kda, ámá velika, jakódu se jara. Le se ledejhí rohsat káda. Waá velik, jak se jara. Je náledí, přesto jede rychle. A šer jauzelik, ámá velika, jak kůdu by El šérá zalik, łamá vélika, -zal jakůd bisurá bí ke bíra. Je opilí přesto jeden na kole. Inahhu sakrán łamá velika jerkavu dardraža. Innahhu sakrán łamá vélik, jrkab el darráža. Nemůže najít žádné místo, ačkoliv vystudovalá. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. <تصفيق> إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. <تصفيق> Ačkoliv nemá žádné peníze. Vystudovala, přesto nemůže najít žádné místo. In قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. ومع ذلك لا تجد وظيفة. مع بولستي، بشتو نيدك عندها آلام، ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام، ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. نمع بنيزة، بشتو سي ليس عندها نقود، ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة